وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانٌ كَلَّا بَلَى تُكْلِمُونَ الْيَتِينَ وَلَا تَحَاطُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُراثَ أَكْلَ الْلَّمْمَ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 ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله